الحمد لله رحمه الله راجيا رحمته ورضاه عايزا به من سخطه او ان اعصاه شاهدا الا اله الا الله وان محمدا عبده ونبيه مصطفاه فاللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهداه وبعد سيخوتي في الله سلام الله عز وجل عليكم جميعا ورحمته وبركاته تحيه من القلب تخرج إلى القلوب بإذن الله جل وعلا محملة بعبير الشوق والرجاء شوقا إلى العبادة التي نتمناها بإذن الله جل وعلا في رمضان ورجاء أن ننال بها سويا أعالي الجنان أيها الأحبة أقبل رمضان أيها الأحبة أقبل رمضان هلت نسائمه على القلوب فأثارت في سنياها الشوق للقاء الرحمن فلما ما في القلب من غبار ظهر ما كان عليه من ران فعلم الإنسان حقيقة قلبه أين هو من الله؟ هل هو قريب أم بعيد؟ لما هبت نسائم رمضان ظهر الآن أيها الأحبة حالنا مع القرآن وظهر أيها الأحبة حالنا مع قيام الليل وظهر أيها الأحبة حالنا مع الصيام ظهرت حقيقة ما في القلب والنفس ومن هذا الباب أريد أن أعيش مع حضراتكم في هذه الأيام أو في هذه اللحظات مع سلسلة بإذن الله جل وعلا أتمنى أن يجعل الله عز وجل لها القلوب في الصدور ويجعل لها القبول في القلوب التي في الصدور وأن يجعلها سببا في الفوز بين يديه لنا جميعا بإذن الله جل في علاه أيها الأحبة قليلون من أثروا في الحياة رغم أن كثيرون من عاشوا فيها كثيرون من مروا عبر التاريخ لكن قليل منهم الذين غيروا في مجرى التاريخ وأثروا فيه فمن هذا الباب أريد أن نكون... أنا وحضراتكم من هذا القليل الذي لم يعيش على هامش الحياة وإنما عاش ليؤثر في الحياة أريد أن أكون أنا وحضراتكم من هذا القليل الذي لم يعيش على جنب التاريخ وإنما عاش ليصنع التاريخ وليغير فيه وأقول أيها الأحب لن نؤثر في الحياة ولن نصنع التاريخ ولن نغير أي شيء مطلق إلا إذا صنعنا نحن من داخلنا أولا فلذلك نحتاج أن نصنع في محاضل الإيمان فهذا هو موضوع مع حضراتكم بإذن الله جل جلاله كيف نصنع أنفسنا في رحاب الإيمان أو بعبارة ثانية أقول فرسان في ميادين الإيمان فنعيش معها مع ميدان من ميادين الإيمان لنتعرف على حقيقته ونعيش مع من كانوا فيه من فرسان وليس الغرض مجرد المعرفة وإنما الغرض أن نربي أنفسنا على تلك الميادين لنكون من أهل الإيمان أهل الضرجات العالية في الجنان بإذن الله جل في علاه وادخل الليلة سريعا إلى أول ميدان من ميادين الإيمان الذي أريد أن أبتدأ مع حضراتكم فيه لنرى طبيعة الميدان وفرسانه ألا وهو ميدان التوبة ألا وهو ميدان التوبة وما أجمل أن يكون بداية لقائنا في هذه اللحظات أن نبدأ مع التوبة أيها الأحبة أقول اولا عام مضى منذ رمضان الماضي الذي التقيت في فيه لأول مرة في هذا المكان ثم أتى رمضان مرة العام هل تدري أيها الحبيب كم يوما مر في العام وكم ساعة وكم لحظة وأسألك في المقابل هل تعلم؟ أن ذلك قربني وقربك من القبر ولا ندري كيف حال عملنا لله ضر الحسن البصري أعمل جاءه يوم الرجل يحادثه في شيء فنظر إليه وقال يا هذا اعلم أنك بين مطيتين ليل ونهار الليل يسلمك للنهار والنهار يسلمك للليل إلى أن يسلمانك إلى القبر فإذا مضى يوم من حياتك إن هدم جزء منها واقتربت من قبرك يوما فنحن اقتربنا من أجلنا عاما كاملا بكل ما فيه ترى ما الذي رفع لنا في هذا العام من أعمال وكيف سنلقى الله جل وعلا عليه هذا هو السؤال لتعرف أهمية هذا الميدان مجدال التوبة لأننا في الحقيقة سنرجع إلى الله جل وعلا ونعود عام كامل قربنا إلى الله جل وعلا بكل ما فيه عام أدمانا من القبر فصرنا إليه أقرب من رمضان الماضي كم من أناس كانوا معنا في هذا المسجد في رمضان الماضي ليسوا معنا الآن وستدوا في الطراب بل كم من أناس كانوا معنا منذ أيام لم يكونوا معنا الآن وراهم الطراب يا ترى ما الذي وجدوه وكيف قابلوا ربهم جل وعلا الله جل وعلا أعلم بحالهم الآن لكن المهم أن نبدأ الآن من هذا الميدان ميدان التوبة ولا أطيل في تلك المقدمة فأدخل إليه مباشرة فهلموا لنعرف حقيقة الميدان ما حقيقة التوبة, ما حقيقة التوبة أيها الأحبة اعلم أيها الحبيب أصل كلمة التوبة في لغة العرب بمعنى الرجوع يقال تاب إلى المكان أو تاب إلى المكان بالثاء أي رجع إلى المكان بعد أن خرج منه إذا هذه حقيقة التوبه أن حقيقة التوبه هي الرجوع إلى المكان الذي خرج منه نعم لأن الأصل في العبد أنه كان على طاعة فخرج منها ثم يرجع إليها ثانيه تلك حقيقة التوبة كما في الصحيحين وغيرهما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول خط النبي صلى الله خطا مستقيم جعل على جنبتين الخط صراطا أو جعل عليه خطوطة قال هذا صراط الله جل وعلا مستقيما وهذه السبل على رأس كل سبيل منها شيطان من أجابهم إليه قذفوه فيه تخيل هذا المثال الصراط المستقيم صراط الله الذي ينطلق كلنا يسير عليه لأجل أن ينال جنة الله جل وعلا ففي أثناء سيره يفاجأ بالشياطين تقف على هذا الصراط شيطان يقف الآن معه فتنة ليأخذ بقلبه بعيدا عن الله جل وعلا ففتنة هنالك في المال تاخذه بعيدا عن الرحمن او في عمل يفتح له يأخذه بعيدا عن الله جل وعلا أو فتنة النساء التي تتزين بين عينيه فيقع أو شاب مغرور بشبابه فيقع في فتنة الخمور أو المخدرات أو هنالك ذنوبا أخرى لا يلتفت إليها العبد أن يقصر في الواجبات يقصر في صلاته للفجر يقصر في طاعته لله إذا فحقيقة التوبة أننا نريد أن نرجع إلى الله جل وعلا أو بعبارة أضغط إلى المكان الذي نقترب فيه من الله جل جلاله هذه حقيقتها ولأجل أن نفهم معناها جليا واضحا، أقول أيها الأحبة التوبة كما يقول أهل العلم على أربعة أقسام قسم منها في جانب الواجبات يقابله القسم الآخر في جانب المحرمات يعني في زنوب عندنا ترجع لمعنى التقصير في الواجب لأن في الكثير معنى الزنب خطأ يظن أن الزنب حقيقته أن يفعل المعصير يعني يفكر أن الزنب أنه يعمل إيه؟ أنه يسرق أنه يزني أنه يجذب ان يشرب خمور مخضرات فكل هذه الذنوب فقط ويغفل عن الجانب الأهم من الذنوب اللي هو ذنوب الطائعين الذي يقول عنه ذنب التقصير في الواجبات أن يقصر في طاعة الله حديث عجيب في الصحيحين وغيرهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أهل العلم وقفوا مع هذا الحديث وقف عجيب العقب اللي هو مؤخرة القدم رجل يتوضأ النبي يرى لم يحسن الوضوء بقي في موضع ظفر لن يصبه الماء يقول ويل للعقب من النار قالوا آه ويل يعني كأن مع الحديث يقول جزاؤه من النار أن يكون في واد في نار يسلم ويل قالوا إذن هذا ترتيب عقوبة ومن علامة الم الذنب والمعصية أن يترتب عقوبة على الفعل فالآن رتب عقوبه عليه فإذا ماذا وقع في معصية معصيه هذا الرجل ماذا أنه قصر في الوضوء فكم من اناس يقع في معاصي وهو لا يدري إذا, إذا قصر في الوضوء معصية إذا قصر في الصلاة معصية إذا ضيع الفجر معصية هذه معاصي يغفل عنها كثير من الناس فضلا عن الوقوع في جانب المحرمات إذن يحتاج توبة في جانب الواجبات بفعلها وإطلاحها يحتاج توبة ثانية في جانب المحرمات بالرجوع منها إلى الله لأن الإنسان لا يستمر في حياته على حال الله جل وعلا يتعامل معنا من منطلق أننا بشر يعني ركب فينا طبع الشهوة فبطبع الشهوة قد تميل نفسه الطينية لتقع في معصية الله جل وعلا وطبيعة الإيمان تجذبه إلى طاعة الرحمن ليعود إلى ربه جل جلاله فيتنازع بينهما مرة تغلبه نفسه ومرة يغلبها فيقع في معصية الله إذا له تقصير فالتوبة الأولى توبة من التقصير في الواجبات الثانية توبة من فعل المحرمة يقول عندي التوبة الواجبة وهناك توبة مستحبة يقول أن يفعل المستحبات وانا أقول لك هذه والعجيبة التي تأخذها مني في هذه الليلة تقصيرنا في قيام رمضان يعني في قيام الليل لما نأتي الرمضان الآن ونقوم الليله هذه من ضمن التوبة المستحبه يعني بمعنى أنك تقوم بفعل سنة كانت غائبة عن طوال العام فكره تقصير يقع فيه الانسان إذا يحتاج التوبه المستحبه دي اللي عنها كثير جدا من الناس اللي هي التوبه في جانب أنه قصر في مستحبات كم منا من يقصر في سنة النبي وكم منا من يقصر في السواك ويقصر في قيام الليل ويقصر في اداء السنن التي تلي الفرائض خد بالك هذا مش هيوقع في المعصيه بس بقي خطوره شديده جدا ان هو بينقص الإيمان ونقص الإيمان بيكون مع المدى الطويل يقع في المعصية ويقع في الزنب ويقع فيما يغضب الله جل وعلا، لأن خلاص طول ما الإيمان عالي في القلب، الإنسان ثابت على طريق الله، أول ما ينزل منسوب الإيمان يقع الإنسان فيما يغضب الله جل وعلا. التوبة الرابعة إن يتوب في جانب المكروهات، إن الأشياء التي يكرهها الله جل وعلا يضع ما يكره، ويتقرب إلى الله جل وعلا بما يحبه الله جل جلاله لينجو بين يديه جل في علا. التوبة في جانب المكروهات وفي جانب المستحبات. ذي اللي سموه توبة مستحبة، وذي اللي تفهم بها معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول إني لا يغنو على قلبي ويقول إني لا استغفر الله جل وعلا وأتوب في إليه أكثر من مئة مرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لله جل وعلا ويتوب إليه. قالوا آه في هذا الجانب في جذب التوبة المستحبة أن القلب يحتاج إلى غذاء يقربه من الله الذي يقصر في تلاوة القرآن يحجب توبة بتلاوة القرآن والذكر تقربه من الله الذي يقصر في قيام الليل يحتاج إلى توبة تقربه من الله جل وعلا في قيام الليل إذا فميداننا يشمل هذه الأمور الأربعة يشمل توبة في جانب الواجبات توبة في جانب المستحبات توبة في جانب في جانب ترك المحرمات جول توبة في جانب ترك المكروهات وتعالوا لنأخذ فارسا واحدا في هذه الليلة من فرسان هذا الميدان حتى ترى هذا واضحا في توبته ورجوعه إلى الرحمن جل في وفارسنا اليوم ليس برجل وإنما هو امرأة لكن كان فيها هذا المعنى مركبا معنى أن القلب عندها لله جل وعلا ضارعة المرأة وقعت في جانب من الأمور الاربعه وقعت في محرم فوقعت في معصية شديدة بطبيعتها البشرية امرأة ألا علّك تعرفها أقصد الغامدية ذات بطبيعتها البشرية فقعت في جانب المحرم لكن ما في النفس من خوف من الرحمن عمل في قلبها فذكرها بالوقوف بين يدي الله في يوم شديد حره في يوم شديد خوفه في يوم الشد فيه غضب الرحمن في يوم الجميع فيه أذلاء بين يدي الله جل وعلا فلما امتلأ قلب المرأة خوفا من الله جل جلاله قامت المراه بادره وجاءت كان وذنبها يحطوها سوقا حتى وقفت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ودمعاتها تغالب كلماتها ومن قلب قد احرقه ذنبه وعصيانه وخوفه من الرحمن جل في علاه سبحانه قالت يا رسول الله أصبت حدا فطهرني فأعرض عنها فجاءت فقالت أصبت حدا فطهرني فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها قالت لعلك تريد أن تردني كما ردت سماعزا أما والله إنها لحبلا من الزنا قال اذهبي حتى تضعيه فانطلقت المرأة لم يضع عليها حارسه ولم يقيدها بشيء إلا أن الإيمان الذي في القلب يعتمل والخوف منها يرتعد تحذ الأنفاس تقشى أن تلقى رب الناس قبل أن تطهر من هذه الأرجاس فلما جاءها اليوم الموعود ووضعت غلامها قامت لم تنتظر حتى تأتي النبي لتطهر قالت أصبت حدا فطهرني قال ارجعي فأرضعي حتى تفطمي قالت اخشى ان يخترمن الاجل قبلها فالقى الله جل وعلا فيا ويحها اذا لقيت ربها جل وعلا ولم يغفر ذنبها ويا ويحها اذا لقيت ربها جل وعلا ولم يغفر ذنبها ويا ويحها اذا لقيت ربها جل وعلا ولم يغفر ذنبها سعاده المراه تعد الانفاس وتنتظر ليمضي. يوم ويوم وثاني وثالث حتى مر العامان فجاءت إليه والنار تأسدق بالحشا وتحطمه قالت يا رسول الله أصبت حزا فطحرني فأمر بها فشدت عليها ثيابها ثم قاموا فرجموها فانترضحت دماؤها فسبها بعض الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك لا تسبها لقد تاب التوبه لو وزعت على سبعين من أهل المدينة لكفتهم ولو تابها صاحب مكس لكفت إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فهذه المرأة وقعت في جانب من جوانب التوبة ففعلت المحرم فتابت إلى الله فأين فرسان الميدان؟ الذي يقف الآن ليفكر في حاله في ذنبه في زلله كلنا ذنوب فيتذكر كيف سيلقى الله بذنبه وكيف سيلقى الله بزلله وكيف سيقف بين يدي الله جل وعلا وعند الأجل يختم على العمل وسيقف كلنا وحيد بين يدي الله جل وعلا أيها الأحبة فلنقبل إلى الميلان فهذا فارسنا الأول ولنا لقاء بعد ذلك مع السوابة ومع فرسان في لقاء آخر بإذن الله جل وعلا واكتفي على هذا القدر وأقول قولي هذا واستغفر الله عز وجل ولكم والحمد لله رب العالمين.